Бук 2 Семдзяць чатыры Арбаўтун ва сабаўн Арбаўа ва сабаўн Штосьте просіць? мне валасы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 موجيتسي نادروكوفات هل يمكنك تظهير الصوره تحميد الفيلم هل يمكنك تظهير الصور تحميد الفيلم فوتو زدمكي نا الصور موجوده على السي دي على السي دي الصور موجوده في الكاميرا الصور في الكاميرا можете هل يمكنك اصلاح الساعه هل يمكنك اصلاح الساعه شكله разбитое الزجاج الزجاج تالف, الزجاج تالف. بطاريه раздраженная البطاريه فارغه البطاريه فارغه هل يمكنك كي القميص هل يمكنك كوي القميص можете هل يمكنك تنظيف القميص هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ موجيتي ادرمانتاваць чаравікі. هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ не знойдется у вас прыкурыць. هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ شعلت نار و فيس هل معك كبريت او ولاعه هل معك كبريت او ولاعه و هل عندك منفضه سجائر هل عندك منفضه سجائر و كوريته أتدخن السجار؟ أتدخن السجار؟ في كورة طهاراتي أتدخن السجائر؟ أتدخن السجارة؟ في كورة للكو أتدخن الغليون؟, أتدخن الغليون؟